القاهرة تقدم تمثيلية من الأدب الشعبي كتبها للإزاعة محمود إسماعيل جرب إخراج محمود يوسف وانت طيبة وانت طيبة يا سعدة. الله ربنا يبسطهم كمان وكمان حاجة تشرح القلب يا مولاتي انا عرف احنا محرومين من الحاجات دي ليه ابو يا السلطان يا سعدة هو السبب في الحاجات دي كلها والنبي دا مالوش حق ابدا دا شهر رمضان الناس بتستناه من السنة للسنة نفسي افرح زي الاطفال دول نفسي حس ان عايشة في الدنيا زي الصبايا اللي في المدينة نفسي اسيب حياه القصور واعيش مع الناس اللي عايشين <دخل> <متغل> الله الله انت كل ما تيجي دي تعيطي يا مولاتي طب معلش اسكتي الصبر طيب صبرتي كتير يا سعاده صبرتي كتير <متغل> انا باختي كده يا ريتني البس فستان خيش بس احس بالحريه احس بالدنيا واتمتع بجمالها تصوري تصوري عايز يجوزني امير من مدينة بعيده عمري ما شفته <تصفيق> يا ريت يا مولاتي تتجوزي وتسيبي الهم اللي احنا فيه <تصفيق> انا كرهت القصور وحياه القصور املي الوحيد يا سعدة انك تجوز انسان من اهل المدينه بيتعب ويجيب رزقه من عرق جبينه <تصفيق> ربنا ينولك اللي ببالك ماش بعيدة على ربنا خدي خدي يا سعاد خدي شويه المكسرات دول وشويه الحاجات الحلوه دي وندي السلم الوراني واديهم للاطفال اللي بيغنوا دول وقولي كل سنه وانتم طيبين حاضر يا مولاتي حاضر دي كل سنة أنت طيب يا مولانا السلطان دول الأطفال المدينة فرحانين ومزقططين وبيغنوا البنت مولانا السلطان بمناسبة شهر رمضان لا لا لا لا, لا دي مهازن فندم دي فوضى يا منع. إزاي أطفال المدينه يتجرأوا يمشوا قدام قصر السلطان يا مولانا دحنا في شهر رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان ده عشانهم هما مش عشان السلطان اسمه مناع امر مولانا السلطان اي دوشة في المدينة تحصل انت اللي هتكون مسؤول ما فيش زيطة ما فيش افراح ما فيش انواع كل دا يتأجل لحد يوم فرح بنتي عزة مفهوم مناع امرك يا مولانا السلطان امين يا مبروك مبروك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مبروك نعم نعم يا مولانا السلطان انت بتعمل ايه هنا كنت بصلي يا مولانا السلطان بتصلي يعني سيب الشغل في البستان وبتصلي انا بصلي العصر قبل ما يفوتني يا مولانا يا سلام بتصلي العصر قبل ما يفوتك منير يا مناع أمر مولانا السلطان تعالي هنا شايف الراجل دي بيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا مبروك كنت بصلي العصر يعني عملت جناية سامي سامع بيقول ايه؟ مناع نعم يا مولانا دي انطيرت خالة من قصر ما يستناش هنا في البستان أمرك يا مولانا السلطان سامع دعوة المظلوم يا رب اللهم انصرني على القوم الظالمين واجعلني يا رب من عبادك الطائعين ووفقني لطاعتك الى يوم الدين انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عظيم يا رب وغني ولا يمصير الكون يمصير الكون بأحكامك وتدبير تدم لنا نعنيتك يا رب يا رحمن صبح بصبح صبح بصبح يا أم الرزق والبركات والشكرك يا كريم وده كل من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يحفظك ربي يا أخي قل لي يا شيخ بالله ما اداري شيء نعم ليش وجودك في هذا المكان لا في طعام جوارك ولا في مي ربك الرازق يا أخينا الحمد لله على فضل وعطاه والله باين عليك طيب ومن أصل طيب لكن بالله يا شيخ تقول لي إيش حالك وأحوالك؟ ربك هو اللي عالم بالحال والأحوال والشكوى لغير الله مزلة ونعم بالله يا شيخ أنا كنت بشتغل جنيني في بستان السلطان وطربني علشان لقاني بصل العصر لا حول ولا قوة إلا بالله سلطان ظالم يا ويلو من غضب الله وعلشان كده لجأت للجبل وبنيت العشه دي وديني بصلي وبعبد الله وعلى الله التدابير والله يا شيخ قدرتني قوم قوم تعال معي اقوم اروح فين قوم يا راجل انت في حمه الله واحمانه يا ما ما تبعد عن هذا المكان كثر الف خيرك انا هنا مبسوط وراضي باللي قسمه ربنا يا راجل المكان وعر والصحراء ملانه وحوش طيب انا ما اعرفش اسم الكريم منصوري العربي راعي غنم من قبيله عابد المداح عابد المداح اي والله عابد المداح يا شيخ انا اعرف الاسم ده ده شيخ قبيله عظيم عزم السلطان مرتين في الاصل وهو لازم يعرفني لو شافني يبقى لابد من رحيل معي للديار هي بنا يا اخي وهو كذلك اروح معاك للشيخ عابد المداح مشرف الديار يا شيخ مداح ضيف مشرف يا مرحبا يا مرحبا تفضل يا راجل تفضل يا مرحبا بالضيف يا مرحبا الله يحفظك ويخليك يا شيخ العرب يا ربي يخلق من الشبه 40 انا مبروك جنين السلطان والله ما خاب النظر كيف الحال يا مبروك الحمد لله يا شيخ العرب وكيف حال السلطان لسه في لهو مع الشيطان من شاب على شيء شاب عليه يا شيخ العرب صدقت والله يا مبروك وكنت جايني في مهمة ولا شيء لا والله أنا كنت قاعد على الجبل أعبد الله وصادفني الأخ الراعي وجبني على هنا بعد ما عرفت إن حضرتك موجود يا الف مرحبا يا ألف مرحبا يا مبروك نورت ديارنا يا خي وليش تركت السلطان شفني بصل العصر غضب وطردني علشان كده لا حول ولا قوة إلا بالله يا ويل من غضب الله يا ويل تصور يا شيخ العرب إنه مانع الأنوار ومانع أفراح الناس بشهر رمضان ما هو لو كان بيعرف مقدار فضل هذا الشهر المبارك كان عمل له حساب يا مبروك حتشوف بعينك وتسمع كيف نحن بنعمل في شهر رمضان وبنحي شهر رمضان يا شيخ مصروق نعم يا شيخ العرب الوقت طال وما اسمعنا الكلام الزين صلوا على النبي يا رجال يلا يا شيخ بالله عليك تقول الزين كل ليلة في الضيار افراح وعيد So wit men di pranti la the li be جزاك الله فيك يا شيخ سرور شرفت الديار يا مبروك الله يشرف مقدارك يا شيخ العرب الله يزدكم ايمان بالله وبركه يا شيخ أهو كده الواحد حس أنه في شهر رمضان شهر الخير والفضل والغفران بإذن الله تقيموا إيانا يا مبروك عينينا أوسع من الديار جزاك الله كل خير يا شيخ العرب ما انتم أهل الكرم من زمان بس أنا خايف من حاجة يا شيخ العرب. خير يا مبروك أهل دار موجودين في المدينة وأخشى على حياتهم من ظلم السلطان لا تخشى شيء الله معاهم يا مبروك لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للظلم أن يندثر. ده. نعم يا مولاتي خذ الأكل ده وديه مبروك وهو ابويا السلطان يشوفك حاضر يا مولاتي حاضر قلت ما فيش أفراح يا مناعة ليه مش نفست أوامري؟ يا مولانا أنا أصدرت الأوامر في كل أنحاء المدينة لكن الشيخ عابد المداح ما نفسي الأوامر يقصد إيه من كده؟ مش عاجب أوامر السلطان؟ العفو يا مولانا السلطان هو في حد يقدر يعصي أوامره إذا كان عابد المداح معتمد على قوته وقوة القبائل اللي معاه لازم يفهم ان السلطان عنده جيش عنده سلاح مفهوم مفهوم يا مولانا السلطان خد معا قوه من الفرسان وهات لي الشيخ عابد المداح انا لازم له درس عظيم في الادب يا مناع يجيني عابد المداح حالا امر مولانا السلطان يا مرحب بك يا شيخ مداح قطوة عزيزة وزيارة اللهم اجعلوا خير خير يا شيخ مداح السلطان طلبك في القصر يا شيخ مداح وليش طالبني السلطان سمع انك بتحيي شهر رمضان وعامل افراح في دارك وهو مانع الاحتفالات ومانع الافراح بالله يا شيخ لولا انك ضيف وموجود في دارنا كنت رديت عليك بالرد المالية لكن احنا معروفين بالسماعة ويا بخت من قدر واقفه اسمع يا شيخ مداح نعم أنا الاوان للخلاص من حكم السلطان الظالم ها؟ انا مسرور جدا وسعيد اللي جيت وقابلتك عشان تتعاون معايا على انقاذ بلادنا من سلطان مستهتر فاسد وخارج عن طاعه الله هجيب أمرك ولا يا شيخ كيف تقول هذا الكلام وانت الراجل الوحيد المجرب للسلطان الحد دلوقتي هو فاهم ان انا اخلص انسان له في المدينة لكن انا اول سيد ضد فساد السلطان خصوصا بعد ما طرد الراجل الدق الصالح مبروك الجنايني لما شافه بيصلي وبيعبد الله يا ترى هو فين مبروك دلوقتي <تصفيق> موجود في ديارنا بخير وامان مبروك موجود عندكم يا مبروك يا مبروك نعم يا شيخ مداء هذا مبروك بشحم ولحمه مبروك مناع من الحمد لله على سلامتك الله يسلمك شوفتك بخير اهدا يا شيخ مداح اللي زود صورتي ضد السلطان وحكم السلطان يا مبروك نعم هتعود لديارك كريم ومرفوع الراس وزي ما طردك السلطان انت اللي هتطرده ويمشي قدامك زليل مكسور الجناح ويش بتطلب مني انا تحت امرك تقوم معايا النهارده ومعاك كل رجال القبائل الأسلحة والمعدات ونروح على أسر السلطان. بعدين؟ ذي؟ هنخلص الشعب من الظلم والطغيان. الرجال موجودين والسلاح موجود. يا رجال يا رجال. هيا يا رجال عند الجمال وشد الرحال على قصر السلطان الصالح. اجري يا نوم و ارمحي بغرملي دي الصحارة بغرى يا نوم افراحي وتعودي بالبشرة اجري يا نوم اجري يا نوم اجري يا نوم وتعودي بالبشرة اتفضل يا شيخ مداح خليكو رجال لا تم استعداء اتفضل يا شيخ مداح هنا طريق السلطان مولاي السلطان منير الشيخ عابد المداح يا مولاي السلطان عابد المداح انت اللي عاصي عوامل السلطان وعامل احتفالات لي رمضان أيوة انا يا خارج عن طاعة الرحمة هه بتقولي منير نعم سمع كلام دي وسكت يا منير نادي على السيف اطراق بتو نادي على السيف يا سيف ادخل يا سياف عمرك يا سيدي مناع امي oh, انا السياف مبروك ايوا مبروك مبروك اللي انت طردت من اسرك يا عدو الله مناع نعم ايه الحكايه فاهموني لازم تكون فهمت كل حاجه يا ظالم اهل بلدك يا خارج عن طاعه الله مناع انت اللي بتقولي الكلام دي فين اخلاصك فين محبتك لسلطان الإخلاص ما يكونش للي زيك ما يكونش الإنسان ظالم ومستبد وطاغي أنا عشت معك كتير في القصر كنت صاخط عليك وعلى أعمالك كنت بتالم لالم الشعب اللي انت ظلمه ومسخره عندك يا ظالم يا طاغي فين في قوتي فين عساكري <تصفيق> كلهم بقوا ضدك يا مولانا السلطان عساكرك اللي محصرين قصرك يا غزة يا غزة نعم عايز حاجة يا غزة الحاين اطردي دول من هنا اطردي دول اصحاب المدينة اطردهم ازاي غزة انتي معهم ولا مع ابوك السلطان مع الحق والواجب مع الشعب اللي هيحس بالحرية ونعمة الحياة انا الاوان للحق ان ينتصر نادي على رجالتك يا شيخ مداح يا رجال يا رجال هتمنوا فيها اي يا مداح هنطردك من الديار زليل مكسور الجناح انا في ارضك يا شيخ مداح اكتبه للشعب والحكم للشعب مبروك نعم يا شيخ العرب سبحان المعز المذل اطرد السلطان الظالم اخرج يا ظالم <تصفيق> الحمد لله والشكر لله انقضى عهد الفساد يا اهل المدينه طوروا الانوار واقيموا الزنات والافراح الحكم حكمكم والامر أمركم. بارك الله فيك يا عزه علينا عظيم يا شيخ مداد. فضل الله يا عزه ببركه شهر رمضان الشعبي قدمنا لكم بركة رمضان اشترك بالتمثيل عدلي كاسب ابراهيم سيد راجيه محسن عبد العزيز خرشد، محمد أبازة سعد الغزاوي هدى زكي أنور عتمان يوسف عثمان سيد العربي عزيز أحمد حافظ ساعد في الاخراج عبد الفتاح سراج وسجل التمثيلية جمال جرجس كت رمضان تمثيليه من الادب الشعبي كتبها واشرف على الحانها محمود اسماعيل جاد اخراج محمود يوسف